أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعارهم الشهر الحرام ولا الهدي ولا الهدي ولا القلائد ولا امن البيت الحرام يا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 وَاتَّقُ اللهه إ اللهه الله شَديدهِقاب حُرمَة عَلَكُم الْ المَيتَةُ والدَّمُ وَحمُ الْ الخِزير وَما أُهَِّ لِغَيرِ اللههِ بِ وَماَا أهَِّ لِغَيرِ الله بِهِ وَمُنْخَنقَةُ والمَوقُذَة والمُتََّيةَةُ والنطح وَالنَّطِيحَةِ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَنًا نُّصِبَ وَأَنتَ تَسْتَقْسِمُ بِالْأَزْلَمِ غَالِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ العوم أَكمللتُ لَُدينينكُم وَأَتْمَم ت عَلَكُم نِعمَت وَأَتمَْتُ عَلَكُم نِعممتِ وَرضيتُ لَك الإِسملَ منَندين فَمَن الطّرى فيِي مَخْمصَةٍ غَييرَ متجان فيِي اللي وَيرَ متجان فِي الئِثمِ فَإِمَّ اللهَّ غَفُور الرَّحيِيم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 اليَوْم أحَِّ لكم الطيّبات وَوطعاامُ الذي نَ أوتُ الكتابَ حِلَّك وَطعاامكمم حلّ الهم والْمُحصناتُ منِنَ المُؤمنناتِ والْمُحصناتُ منِنَ الذي نَ أوتُ الكتاب منِنْ قبلِكممْ إَا إ آتَيتُهُ أجورَهُ مُحصنين غَيرَ مسافحين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط أماله وهو في الآخرة من الخاسرين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 أَ لا مَْتُم النس أَفَلَ تجد ما أَ فتََّم فتََّم صعيدًا طييب فَمسَح بوجهكم وَعيدك منن ما يريد الله لجعَ عَكُ من حنج وَ يريد لطَهِرَك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 لئن اقمتم الصلاه واتيتم الزكاه وامنتم برسلي وعزرتموهم وعزرتموهم واقرضتم الله قرضا حسنا لا اكفرن عنكم لا اكفرن عنكم سيئاتكم ولا ادخلنكم جنات ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل فبما نقضهم نيثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حواً مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلاً منهم فاعفوا عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حواً مما ذكروا به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 يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُوَ عَنْ كَثِيرًا قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النَّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيه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 قُلْ فَلِمَنْ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنَاتٌ بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقُهُ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرِ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 فإ يَخْرجُ مِنهَا فَإَِّا دَخِلون قالَا رَجُلَانِ مِنََّينَ يَخافونَ أن عَنَ اللهَّهُ عَلَيهِ مَ دخُلُوا عَلَيهِمُ البَاب فَإذا دَخَلْلتُمُوه فَإِكُمْ غَالمون وَوعلَى اللهَّه فَتَكلُ إ كُتُم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 قال قال ان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 ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ویسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلموا او یصلبوا او تقطع ایدیهم وارجلهم من خلاف او یوفوا من الارض ذلك لهم خزی في الدنيا ولهم في الاخرة عذاب عظيم الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا عليهم فاعلموا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 والالسَّارِقُ والالسَّارِقَةُ فَقطَعُوا عيدَهُ مَا جَزَ بِمَا كَسَبَ نَ كَلَ نَكَلَ مِن الله واللهَّهُ عزيزٌ حَكم فمَتَبَ مِن بَعدِظُ الْمِه وَصْحَ فَإِ الله يتُ بعَلَي إِ اللهَّه غَظور وَحيِيم.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 سَمَّعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرَّكَ شَيْءٌ وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ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 يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادوا والربانيون والاحبار بما استحفظوا من كتاب الله بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا باياتي ثمنا قليلا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ والأذن بالأذن, وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ له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 خیر اللہ مرجیوں کم جمیا فیون کم بے تم فی تخت ونح کم بین ذل اللہ وحدر کا ذل اللہ إليك.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 يا أيها الذين آمنوا لا با نقش بنا در یقول نقشہ بنا در فیص اللہ او امرم دہی عالم اثر فیسبح عالم مَا فی في فسمین و یقول امنو اہ اردین اقسم و بلحد اِیم انَ لما کم حبی قطم فعب خاصری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 من لعنه الله وغضب وَجَعَلَ وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا وَهُمْ وهم قد خرجوا به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 وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِم لَّأَكَلُوا مِن فَوْقِهِم لَّأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِم مِّنْهُمْ أُمَّةٌ اقْتَصَدَتْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ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 والله غفور رحیم ما المسیح ابن مریم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبین لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون قل اتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم قل يا اهل الكتاب لا تغلوا في دینكم غير الحق ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَ بِنِ مَرْيَمِ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ كَانُوا لَا يَتَنَاهَونَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ تَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يَتَوَلَوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا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 وَنَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ يا ایها الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل الله لكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدین وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي انتم به مؤمنون لا يآخِدكُم الله بالغوِ فيِي أيمانكُ وَلَك يُآخِدُكُم بمَا عقدَم الأيمان فكَفَّارَتهُ إطامُ عشرَةِ مساكينَ منِنْ أَ سَطمَا تُطيمونَ أَهلكُْ أَ كسوَتُهمأَ كسوَتم أَ تتحرير رَرقَبَ فم لمم يَجد فَصِييا مُثلاثَثَةِ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 فاجتنبوه لعلكم تفلحون انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العذاوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون واطيعوا الله واطيعوا الرسول واحذروا مش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 فاتقوا الله يا اولی الالباب لعلكم تفلحون يا ایها الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبدلكم تسؤكم وان تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدلكم عفا الله عنها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 وَكأكثرَرُهُم لا يَاقِون وَإذا قِيلَ لَهُ تعَلَ إلَ مَاأَزَل الله وَإِلَى الرَّسُولِ قالوا قالوا حَسبُنَ مَا وَجددن عَْهِ أَبأَنا أَولَ كانَ أَباءُهُم لا يَعلملَونَ شيءَيْئ وَلَا يَهتَدُون نو انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم الى مرضیوں مرجعكم جميعا کو بما كنتم تعملون اذا حضر احدكم الموت اذا حضر احدكم الموت کمل مؤ اثنان احد عدل منكم او آخران من غيركم ان انتم ضربتم في الارض فاصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله فيقسمان بالله ان ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبًا وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذَا لَمِنَ الْآثِمِينَ فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَ اسْتَحَقَّ إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما ومعتدينا ومعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا او يخافوا ان ترد ایمان بعد ایمانهم واتقوا اللہ واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين يوم يجمع الله الرسول فيقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انك انت علام الغیوب اللہ علیسہ بن مریم اذکر نعمتی علیک وعلا والدتک اذ ایدتك بروح القدس تکلم الناس في المهد وكهلا واذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والانجیل وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطَّيْنِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبَرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبَرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَ مسلمون مِنْهَا وَنَعْلَمَ پال چینم پچ نونا مین شاہدین کو مرم مربنا ضلع لین اد ادین سم اچ ن اچم کیا ناخر الر ذکین فمئی اکفر بید مل کم فنی واد اللہ العالمين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 مور چنی بھی ابو اللہ عربی عرب وقول شہیدم میں دم چوفیم بہم فہند